بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عنوان المحاضره اليوم من وراء داعش وداعش والنصره وجهان لمنهج واحد هذا العنوان سيبحث بتفصيل مع المشايخ حفظهم الله وهناك عدة محاور لهذا الموضوع ونبدأ إن شاء الله مع الشيخ أبو العباس حفظه الله من هم داعش <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلتحديد وبيان من هم لابد من معرفة افكار هذا التنظيم تنظيم ومعرفة مصادره الفكرية وإصداراته الفكرية والدعوية ونهجه العملي فمن خلال ذلك يعرف منهم، وكذلك معرفة قياداته وسابقته الفكرية والعقديه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يسمى الخلافه الإسلامية واختصر اعلاميا إلى داعش أي الدولة الإسلامية دولة الإسلامية في العراق والشام كما اختصرت كثير من الحركات المعاصرة إلى كلمتين أو ثلاث إلى حرفين أو ثلاثة أو اربع كما تجد في حماس وكما تجد في فتح وكما في غيرها من الحركات. وهذا معروف عندكم وعند غيركم فهذا التنظيم وهذه الحركة والتنظيم هي فصيل من فصائل الحركات الإسلامية السياسيه المعاصرة التي نهجت نهج السلاح والقتال لتحقيق الهدف الموحد, الموحد عند الفصائل والحركات ألا وهو اعلان الخلافة واعاده الخلافة كما يدندنون حول هذا من عام تسعة عشر تسعمائة وألف من الميلاد تقريبا وعلى هذا قامت أم هذه الحركات ومنبع هذه الحركات في الوقت الحاضر جماعة الإخوان المسلمين وجعلوا السعي إلى تحقيق الخلافة وإعادتها هي أصل أصول دعوتهم حتى قدموها على الدعوة إلى تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحقيق الاتباع وتجريد الاتباع وتحقيق السنة هذا الفصيل اختار طريق السلاح والقتال وما يسميه هو جهادا. للوصول إلى تلك الغاية وحتى يتسنى له تغرير الناس بأنه يسعى إلى هذا الهدف السلامي أو الهدف العظيم فلابد من إزاحة العقبات من وجهة نظرك سائر الحركات الإسلامية السياسيه أمام هذا الهدف وهو الحكومات والأنظمة الإسلامية القائمة اليوم وكانت أسرع الطرق إلى ذلك وهو مبني على عقيدتهم تكفير هذه الأنظمة وتكفير ولاة أمرها وما لحق بذلك من مؤسساتها العسكرية والإعلامية والتعليمية والقضائية والعسكرية بجميع أصنافها فإذن هم نهجوا نهج التكفير وسلكوا هذا المسلك ولهذا نجد أن بداية تأسيس الدولة الإسلامية في العراق بدأ بإعلان أبي مصعب الزرقاوي والذي هو تلميذ لأبي محمد المقدسي عصام البرقاوي وتلميذ فكره وكتبه وعصام البرقاوي هو صاحب الكتب التنظيرية أيضا يستطاع أن يقال بأنه الثاني او الثالث الثالث أو الرابع بعد سيد قطب وآل قطب في التنظير في هذه الابواب فهو صاحب كتاب ملة ابراهيم صاحب كتاب الكواشف الجلية في كفر الدوله السعودية وعصام البرقاوي ابو محمد المقدسي هو تلميذ لذلك المزيج من محمد سرور زين العابدين وحسن أيوب ومن تامل هذه السلسلة في المذهب الفكري والعقدي يجد انها منبثقه ممن يسمونه الجماعه الام وهم الاخوان المسلمون فاسسوا تقريبا في عام 1426 قالوا 2005 2006 أسسوا هذه الدوله وأعلنوها ثم بعث مندوبه الى ارض سوريا والشام ليكون امتدادا لدعوته وهو أبو محمد الجولان ولم يزل الأمر بهذا التنظيم وهو القاعدة يعني تنظيم حسامة بن لادن تنظيم ايمن الظواهري بعد ذلك انفصل عنه وانفصل عنه الذين في الشام أو سوريا وكونوا جبهة النصرة فهو فصيل من فصائل الحركات الإسلامية التكفيرية المعاصره التي سلكت مسلك حمل السلاح لإعادة ما يسمى بالخلافة الراشدة، وقد سلك مع التكفير مسالك شتى، ومن تأمل مصادره الفكرية وجد ما ذكرت لكم، ووجد تصريحاتهم باعتماد كتب سيد قطب ومدرسته، إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باختصار داعش أعلن انفصال عن تنظيم القاعدة وأعلن كلامه على جماعة الإخوان المسلمين وعلى مرسي وتكثيره لهم واتهام الجماعة بالعلمانية بينما أعلنت النصرة بيعتها وولائها واستمرارها على العهد لتنظيم القاعدة بقيادة أيمن الضواري هذه موادهم الفكرية وهؤلاء شخصياتهم أما أمرهم العملي هو للعيان فما ترتب على التكفير من استحلال الدماء بالتفجير والقتل والغدر والعمليات الانتحارية والتصفيات الجماعية فيركب على سبيل المثال في حافلة فيها من النساء المسلمين وأطفالهم وجنودهم يأمنونه فيركبونه فما هي إلا لحظات واذا بهم أشلاء ممزقة كلهم يسلكون هذا المسلك ويرونه من القرب إلى الله تبارك وتعالى رؤية الخوارج من قبلهم وفي عصرهم اليوم فهذا باختصار التعريف الموجز ونشأت ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام وانفصاله عن تنظيم القاعدة وبيان سلسلته الفكرية والعلمية إلى من تقدم ذكرهم وباختصار أيضا إلى أساليبهم العملية لتحقيق أهدافهم بما هو مشاهد ومعلوم يعرفه الناس ولله الحمد والمنة نعم